كمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَئَاتِهِمْ وَلَنْجَزِيَنَّهُمْ وَلَنْجَزِيَنَّهُمْ ورسنا الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بيما ليس لك به علم فلا تطعهما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 ولا يحملن اثقالهم واثقالهم مع اثقالهم ولا يوم القيامه عما كانوا يفترون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْلِمُونَ حاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْتَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْتًا انَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إِنَّ الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وَإِلَيْهِ تقلبون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَائِسُوا مِن رَّحْمَتِهِ أُولَئِكَ يَائِسُوا مِن وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لا آيات لقوم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويعل بعضكم بعضاً وما أوكم النار وما لكم من ناسرين فأمن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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي دنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين اننكم لتظنون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا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 لَنُنجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِن لَّمْ رَأَتْهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ When the one which grandsons came to our ministers, they house them withне об Demise, they were compulsive, and they إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولقد ترتنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعسوا في الأرض مفتورا فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 تخذون من دون الله أولياء، كمثل العن كبوت استخذت بيته، وإن أوان البيوت لبيت العن كبوت لو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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحد سنوا إلا الذين ظلموا منهم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 يَرْبِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون من داب بَتِ الَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَاؤُكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَقَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُنَ اللَّهُ فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إِنَّ الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما أم فأحياه الأرض من بعد موتها، فأحياه الله. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نجاهم إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَ اذكروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افى بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكثرون ومن اغلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء